بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com